يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتبتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنسل على الذين آمنوا وجه النهار واقفروا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 ومن أهل الكتاب من يتمنوا بقطر يوديه إليك ومنهم من يتمنوا بدينار ومنهم من يتمنوا بدينار إلا يوديه إليك إلا ما دمت علي قائما